وكيف تكفون وأنتم تسلّى عليكم آيات الله وفيكم رسوله وَمَن يَعْتَصِي بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَفُوّقُوا اللَّهَ حَقَّ الْقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا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 ك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. والتكن منكم أمتي يدعون إلى الطير ويؤمن بالنعروف وينهون عن المنكر. وأولئك هم المسمحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واقتلقوا من بعد ما جاء. لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنت تكسرون، وأما الذين ضبطوا جههم، ففي رحمة الله هم فيها قاندون. تلك آيات الله كلها عليك بالحق، ومن الله جريل في الملل عاد.